يا شيخ ما انا وحشك وايد يدير فيا المصير يا بغاي سير وانا يا في كارتي بلا يا يبغيش السحلا جبرك تبير على النار ايش في شي نقول كنشوفها شفتهم بعهقاع ويكذبوا ما فيش النية حلاطوا قلبي أنا كشري هو قلبي هلي بان قالوا هاي ناس بكري اللي ضياع عشقه دار فينش دوق باش هضرت عليه شحال من فرطه وي والله ما يعرف الدنيا